قل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده؟ قل لله يبدؤ الخلق ثم يعيده فأن تأفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل لله يهدي للحق أَفَمَن يهدي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 وَجَعَلُوا مِنَ الَّذِينَ اسْتَطَعْتُمْ مِنْهَادُونَ لِلَّهِ مِنْكُمْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَخْرَبَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَأَنَّهُمْ فربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم آتٌ بريءٌ مما أعمل آتٌ بريءٌ مما أعمل وأنا بريءٌ مما تعملون ومنهم من يستمعون إلي